كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال الفربري رحمه الله تعالى قال الشيخ الإمام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق على كلمة الشيخ التي أطلقها الفرابري على البخاري رحمة الله عليه وبقيت كلمات أخرى ككلمة الإمام والحافظ فأما الإمام لغة فهو من يقتدى به الذي يتبع في أقواله وأفعاله ويقتدى به فهو إمام يتبع كما قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إماما أي يتبع وقد فسّر ذلك رب العالمين بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالإمام هو المتبع المقتدى به كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام فقال إني صائم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنكم أئمة يقتدى بكم والمعنى أنت رجل عند الناس متبوع فإذا رأىك الناس صائما صاموا وظنوا أن هذا من السنة إنكم أئمة يقتدى بكم قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب والحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن في هذا اليوم فشرب فقد جرى تفسير كلمة الإمام من كلام ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنكم أئمة يقتدى بكم فالإمام الذي يقتدى به ويتبع وأيضا روى مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة ابن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم ثوبا مصبوغا أي كأن فيه طيب والطيب إما أن يكون له ريح أو يكون له لون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه فلما رأى هذا الثوب قال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر والمدر أي هذا ثوب مصنوع من الطين الأحمر ولهذا يقال لأصحاب القرى أهل مدر لأن بيوتهم من الطين والحجر ليصنعونها كما في الحديث لا يبقى بيت مدر ولا وبر فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر يعني هذا اللون أخذ من لون الطين الأحمر فقال عمر رضي الله عنه إنكم أيها الرهد يقصد كبار الصحابة إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله يلبس الثياب المصبغة في الإحراب فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة فعمر رضي الله عنه يقول لطلحة إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فالإمام هو الرجل المتبوع الذي يقتدي به الفئام من الناس ويتبعونه ولهذا يقال للطريق الذي يسير فيه الناس سيرا دائما منتظما إمام كما قال الله عز وجل عن القرى التي أهلكها وإنهما لبإمام مبين أي بطريق واضح تعتادون السير إليه وسما النبي عليه الصلاة والسلام من يصلي بالناس إماما كما في حديث أنس بن مالك في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به فلماذا سماه إماما ليؤتم به يتابعه الناس في أقواله وفي أفعاله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إماما لأن الناس يتبعونه حتى لو خالف كما لو انتصب الإمام قائما ونسيت الشهد الأول فإن الناس يتابعونه أيضا ويسمى الحاكم أيضا إماما لأن الرعية تتابعه وتطيعه ولا تخرج عليه كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بايع إماما أي من بايع حاكما من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق هذا الآخر فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحاكم إماما لأن الناس يتبعونه ويقتدون به وفي سنن النساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة الشيخ الزاني والعائل المزهو العائل هو الفقير الذي يحتاج من يعوله لفقره والإمام الكذاب الإمام هو الحاكم كما روى مسلم هذا الحديث وفيه ملك كذاب لماذا يسمي الحاكم هكذا لمتابعة الناس له ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابه إلى هرقلا قال إلى هرقلا عظيم الروم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين لماذا عليه إثمهم لأنه إن آمن آمنوا وإن كفر كفر وقد كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من اليهود وفي الرواية الأخرى من أحبارهم ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا آمن فاليهودي إمام الحبر لماذا؟ لأن الناس يتبعونه فكل من يقتدى بأقواله وأفعاله ويسار على طريقته فهو إمام سواء أكان هذا الرجل صالحا أو كان على خلاف هذا فهناك أئمة خير وإمة شر مدام الإمام هو المقتدى به والناس من طبائع يقتدون بأهل الخير تارة وبأهل الشر أخرى فقد يكون الإمام إمام شر ويسمى إمام وهو باطل مبطل كما قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر فسماهم أئمة لأنهم رؤساء العامة لو آمن الرؤساء والكبار لآمنت الرعية كما قال الله عز وجل عنهم يوم القيامة إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل وكما قال الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفري فأيضا سماهم أئمة لهذا السبب وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار فهو إمام ويدعو إلى النار فممكن يسمى الرجل المبتدع يسمى إماما وماذا يقصد يقصد أنه متبوع فكلمة إمام ليست بالضرورة كلمة تزكية إلا حسن السياق ممكن بأي إمام ويطلق عليه هذا اللفظ والمراد أنه متبوع في الباطل والضلاله. كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي ورجل قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين فسماه النبي عليه الصلاة والسلام إماما لكنه إمام ضلالة وكما في سنن الدارم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين على أحد القولين لأن أهل العلم اختلفوا في هذا الحديث مالمراد ما بالأئمة فجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بالأئمة هنا الحكام وجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بالأئمة هنا أهل العلم وعلى هذا جرى الدارمي في سننه فساقوا في باب التحذير من البدع يبأ إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين فيقال لمن لصاحب الضلالة إمام لكنه إمام ضلالة وأما إمة الخير فكلمة إمام من أوثقي أو من أقوى درجات التوثيق بخلاف غيرها من الكلمات كالشيخ والحافظ والعالم والحجة كلمة الإمام كلمة نادرة قليلة لأنها لا تقال إلا على من هو متبوع اتباع عام في الأمة بخلاف كلمة العالم قد يكون الرجل عالما لكنه ليس إماما متبوعا ولهذا لما ذكرت صاحب المستقنع وصف الموفق دين بن قدامة بالإمام فتعقب الشيخ العثيمين في الشرح الممتع بأن موفق دين بن قدامة عالم جليل لكن ليس إماما ليه لإن ليس له أتباع كثر يقتدون بأقواله وبكلامه إنما الإمام مين؟ كالإمام أحمد إمام متبوع عند الأمة بخلاف ابن قدامة فهذا اللقب لا يتوسع في إطلاق لنلقب جليل وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي عقيل صاحب بوهية أنه قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله قاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ومتزوج بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر فهذا الرجل الجليل كان جالسا عنده أبو عقيل وعنده يحيى بن سعيد الأنصار فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج فقال له القاسم وعما ذاك يعني لماذا يكون هذا قبيحا بمثل قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر فأطلق يحيى بن سعيد الأنصار كلمة إمام على من على أبي بكر وعمر لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عندما عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة قال أبو عقيل فسكت يحيا فما أجابه وهذا الحديث في فوائد حديثية وإسنادية ليس الآن محل تفصيلها فالشاهد من هذا أن هذه الكلمة إنما تطلق على السادة الكبار والثلة الأخيار ولهذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليكما في تاريخ بغداد الشافعي عندنا إمام والحميدي عندنا إمام وإسحاق عندنا إمام إسحاق بن رهوي أحد كبار أئمة المسلمين وسئل مرة عن إسحاق فقال مثلي لا يسأل عن إسحاق إسحاق, إسحاق إمام من أئمة المسلمين فيزن هذا اللقب لقب جليل لا يطلق إلا على من صار متبوعا إماما نشر الله له ذكرا حسنا وثناء كبيرا ولهذا أطلق محمد بن يوسف الفربري هذا اللقب على البخاري رحمة الله عليه لأن كتابه الصحيح صار إماما متبوعا يتبعه عامة المسلمين وهو في منزلة جليلة عظيمة ان شاء الله تعالى أما الكلمة الأخرى وهي كلمة الحافظ فقد اختلف أهل العلم. كد حد بيجصف اللي. وهو شاي لكن الأخ جاي ببيبسي اختلفوا في حد الحافظ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحافظة يحفظ ثلاثمائة حديث حفظ ثلاثمائة طبعا إيه مش الحج عرفة وانت ماشي بالأسانيد كلمتين وانت ماشي كده يحفظ ثلاثمائة حديث صحيح والصحيح انه لا يشترط عدد معين من الحفظ لإطلاق هذه الكلمة وطبعا في خلاف كبير بين المتقدمين والمتأخرين ما بين متعنت في إطلاق اللفظ حتى ان بعضهم بعض الكبار أبى أن يطلق هذا اللفظ على الأعمش سليمان بن مهران وبعض المتخين عندهم تساهل لكن الضابط أن هذه الكلمة تدور على شيئين على كثرة الحفظ محفوظ بقى كبير وعلى جودته على الكثرة والجودة ولاذا لم تطلق إلا على جماعة أيضا من الكبار وهذا يدل عليه او تدل عليه النصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مثل الذي يقرا القرآن وهو له حافظ مع السفرة الكرام البرره مثل الذي يقرا القران وهو له حافظ ايه معنى حافظ حفظ جيد والقرآن كبير يعمل صورة ولا اثنين ولا ثلاثة وهو حافظ وأيضا في حديث كعب بن مالك في قصة غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام غزاها في حر شديد واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا ومفازا المفاز اللي هو, ايه اللي هو الصحراء ما ممكن يسير سفرا أو سيرا بعيدا لكن في أرض في الحقول والمزارع ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليأخذوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد قال كعب والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يبقى المسلمون كثير ولا يجمعهم ديوان كتاب حافظ يبقى الكتاب الحافظ ده إيه؟ أولا كتاب كبير لأنه يجمع عددا كبيرا من المسلمين وثانين يحفظهم ويقيدهم فلا يتغيب منهم أحد كما في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمر بن العاص حديث البطاقة إن الله سيخلص أو سيستخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه عليه يعني يعني سيئات بخلاف ينشر له فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر فيقول الله عز وجل له أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتابة الحافظون فلماذا سمهم كتبة حافظين لأن يحفظون لا يضيع منهم شيء ولأن يكتبون أعمال الإنسان وهي كثيرة فكلمة حفظ وحافظ ترجع إلى هذين الأمرين ترجع إلى كثرة المحفوظ وجودته ودقته زي ما سلم أحمد كان يحفظ ألف, ألف حديث وكذا يحيي بن معين رحمة الله على الجميع وابو زرعة الرازي كان أحفظ ثلاثمائة وكذا البخاري قال أحفظ مئة حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف يبقى حفظ كام؟ ثلاثمائة حديث فالمحفوظ كثير وهو أيضا جيد كما صحنا بزرعة أحفظ ثلاثمائة ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد حفظ جيد والحافظ الزهبي يقول في كتاب الموقفة يشترطوا في الراوي العدالة يعني الراوي الحديث ينبغي أن يكون عدلا كالشاهدين ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان يبقى الثقة يجمع إيه مستعان يجمع العدالة والضبط والإتقان يشترطوا في الراوي العدالة ويمتاز الثقة أي عن إضافة إلى العدالة الضبط والإتقان فإن انضاف إلى ذلك الإكثار والمعرفة فهو حافظ بشترط الإكثار والمعرفة اللي هو الحفظ الجيد الإكثار والمعرفة فهو حافظ والحفاظ طبقات في ذروتهم كأبي هريرة رضي الله عنه أعلى طبقات الحفاظ وفي التابعين كابن المسيدي وفي صغارهم كالزهري وفي أتباعهم كسفيانة وشعبة ومالك ثم كابن المبارك ويحيى بن سعيد الأنصاري ووكيع وابن مهدي ثم كأصحاب هؤلاء أصحاب يعني يعني تلاميذ كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق ثم البخاري وابي زرعة وابي حاتم وابي داود ومسلم ثم النساء وموسى بن هارون وصالح جذر ما ذكره الحافظ شمس الدين الزهبي رحمة الله عليه إما الحفاظ معروفون لهم طبقات ويمتزون بهذين الأمرين بالتجويد وكثرة المحفوظ وإنما أقول هذا لأن بعض المصنفين في الحديث راجع كتاب زي طبقات الحفاظ مثلا فالزهر يترجم إلي الروف فلان ده له نحو مئتي حديث فهو يفهم إنه له نحو مئتي حديث يعني لا يحفظ إلا هذا القدر فبدا يرد على كلام السلف إن زي الحافظ اللي حافظ تلتمئة ألف عارف إيه وهذا كلام يعني غريب لأن فرق بيننا يحفظ المرء بين ما ينقله ويرويه وإلا الإمام أحمد حفظ مليون طب أين في الكتب المليون اللي رغم الإمام أحمد فيه في الكتب ففرق بين ما يحفظه المرء وبين ما يرويه وإلا فأبو بكر رضي الله عنه وعمر لشك أنهما أحفظ من أبي هريرة لأن الحفظ يحتاج إما إلى سماع من النبي من مشاهدة للنبي وأصحب الناس وألزمهم للنبي من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الحديث حديث ابن عمر كنت كثيرا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لكن المروي في الكتب عن أبي بكر أقل جدا من المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ففرق بين ما يحفظه الراو وبين ما يؤديه وأيضا كلمة الحافظ أحيانا تطلق يراد به الرواية يعني يراد أنه ده حافظ كثير وخلاص سواء كان ثقة أم كذابا اشتزم كلمة حافظ يبقى إمام ثقة إنما ينظر في ترجمته وفي الكلمات الأخرى وقد تطلق ويراد بها أنه إمام ثقة كبير وده السياق من المقيدات حديث عن البخاري الشيخ الإمام الحافظ يبدأ يبدأ الحافظ كلمة توثيق وتمتين بخلاف مثلا غيره يعني الشاذكون سليمان بن داود في ترجمته زهب يقول الحافظ البارع أحد الهلك ليه لأن الشاذكون ده كان رماه بن معين بالكذب فحافظ كثير لكن يفتري على النبي ممكن يكذب ويحفظ الذي يكذبه ولو قصة غريبة في الكتاب التهذيب الكمال للحافظ المزي يرواها أبو بكر ابن أبي الأسود قال كنا عند يحي القطان وعنده بلبل الحافظ بلبل واخد بالك وكان أسود اللون بلبل فنازعه الشاذكوني نازعه في مسألة فقال له لأقتلنك فقال له القطان تقتله قال نعم أنت حدثني عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا مرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وهذا أسود يعني كان شديدا وزي مثلا الكديمي محمد بن يونس أيضا وصف بالحفظ وهو كذاب حتى إن موسى بن هارون أحد الحفاظ الكبار تعلق بأستار الكعبة مرة فقال يا رب أشهدك أن الكديمية كذاب يضع الحديث معدن موصوف في تراجمه بنحافظ فحينا كلمة الحافظ لا يراد به التوثيق ولكن يراد محفوظ الرجل كثرة ما يحفظه فإن كان في تراجمه ما يدل على توثيقه يبقى موثق إن كان في الترجمة ما لا يدل على هذا يبقى إذن الأمر ليس كذلك ان شاء الله تعالى فرابري يقول قال الشيخ الإمام الحافظ وطبعا كلمة الإمام أكبر أوثق من كلمته فالترتيب ده هل راع فيه درجات لأن درجات أحيانا يبقى الترتيب ده تصاعدي وأحيانا يبقى تنازلي لسيما إذا كان الترتيب في سياق النص من الله ورسوله إذا فيه علم كما قال تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية لغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى الانتقال من اين من الاقل الى الاعلى الفواحش بعدها أشد،, اشد الشرك اشد القول على الله بلا علم لان الشرك نوع من انواع القول على الله بلا علم وحيانا يكون وهذا ايضا مثل قوله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وهذا من الانتقال من الأقل إلى الأدنى إلى يوم يفر المرء من أخيه ولو قال الله عزيزي يوم يفر المرء من بنيه إذا كان المرء يفر من الأعلى لم يبقى لذكر الأدنى فائدة فأراد الله عز وجل التصوير شدة يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وليس من عادة الرجل أن يفر من أخيه بل من عادته أن يموت من أجل أخيه فإذا قيل يفر من أخيه فقد يفر من أبويه وقد لا يفر إذن تقل إلى درجة أعلى وأمه وأبيه فإذن هي شدة عظيمة التي يفر المرء فيها من أبويه يعني لا يقف ليذود عنهم بل يفر ثم انتقل إلى صاحبته وبنيه وهذا يدل على أن أغلى ما عند الرجل المرأة والأولاد ولهذا ذكرهم الله عز وجل في آخر السياق بين أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه فهذا يوم شديد يوم لا يذكر الرجل أبناءه كما قال تبارك وتعالى تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولذلك ترى أحيانا بعض الناس والكلام ده خطأ يعني بس أنا أذكره كمثال يغضب أمه من أجل مرأته ويقرب أبنائه دون أبويه فهذا الترتيب فيه نكتة وهو إظهار شدة يوم القيامة وحيانا يكون الترتيب من الأعلى للأدنى كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام اقتلوا يوسفا فهذه أعلى درجة أو اطرحوه أرض يعني اتركوه في أرض بعيدة دي أقل ليه لأنها دون القتل ولأنهم رجوا أن يلتقطه بعض الناس يلتقطه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فهذا الترتيب لما في قلوب هؤلاء من التقوى فبدأوا بأعلى درجات الشر وانتهوا بأقلها للإنسان اتقي دائما لا يبالغ في الخصومة وفي الحديث من الفوائد والآية من الفوائد الجليلة أن الحسد يقع في أقرب الناس كما قال تبارك وتعالى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا الإنسان إحيانا يقولك لا أخويا ما حسدنيش ولا مش ما. لا يتصور أن أباه يحسده. أو أن أخاه يحصده والقرآن بخلاف هذا قد يكون الحاسد من أقرب الناس منك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إخوة يوسف عليه السلام من الأسباط الذين أوحي إليهم بعد هذا كما في قوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فهؤلاء لما في قلوبهم من التقوي نزلوا درجات من الأعلى إلى الأدنى فحينتوا بأن مسألة كده كما قال تورك وتعالى مثلا في كفارة الإطعام فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريروا رقبة ده من الأعلى للأدنى ولا الأدنى للأعلى من الأدنى للأعلى وإنما ذكر الله عز وجل هذا لنكتة لبيان أن الأقل مجزي وغير محتقر لأنه لو بدأ بعدق الرقبة يبقى الإطعام اللي هو نصف صاع كما ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما نصف صاع بجانب عدق الرقبة وذلك الإطعام غير الكسوة فإنما بدأ الله عز وجل بالأقل لبيان إجزاءه وأنه غير محتقر ونلاع على المرء جناح أن يبدأ بالأقل أو أن يستعمله في الكفار وحان بيكون الترتيب غير مراد إنما ذكر المصنف كلمات أراد بها بيان أهمية الإمام البخاري رحمة الله عليه أما كلام الله ورسوله ما فيش حاسم غير مراد كل كلام الله وكلام رسوله أعلى درجة من درجات البيان والفصاحة والإرشاد والحكمة أما هنا فهذه الدرجات إنما رتبها المصنف الفربري لبيان علوي منزلة الإمام البخاري رحمة الله عليه وإنما فعل هذا أيضا نصحا للناس ولأمة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول كما صح هذا عن ابن سيرين ورواه مسلم في مقدمة صحيحه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأهذون دينكم إبقى كأنه يقول خذ هذا الدين من هذا الشيخ الحافظ المكثر الذي صار إماما من أئمة المسلمين فهذا من أوثقي ما يكون من العلم الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى واكتفي بهذا القدر سبحانه ربك رب العزيزي سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول هل يجوز أن نقول فلان صلى الله عليه وسلم أم لا باعتبار أن الصلاة هي الدعاء يجوز هذا لأنه دعاء وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صلي على آلي أبي أوفى وصح أن عمر قال لعلي صلى الله عليك ولكن هذا على أن يتخذ عادة لا يجوز أن يقال صلى الله عليه أو صلى الله عليك لأحد كعادة وسن متبع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يشترط لتحقق الإمامة جميع المعاني التي ذكرتها من اتباع واقتداء ومصليا بالناس لا احنا ما ذكرناش ان لازم يبقى الامام بيصلي ولكن ذكرنا ان معنى كلمة امام ان في ناس يتبعونه فلان الامام في ناس يتبعونه يبقى سمنا ايه امام طب العلمة احنا ذكرنا ابن قدامى حتى اغلب الناس ما يعرفوش اسم ابن قدامى وما يعرفوش كتابه بخلاف مثلا ايه الشافعي الامام احمد البخاري هؤلاء الناس الكبار ليس هناك رجل من المسلمين يجهل اسم هؤلاء ولا قدره وثاني هؤلاء لهم ناس يتبعونهم يعني الشافعي لو جماع كذلك أحمد ومالك فهو بهذا الاعتبار يسمى إماما لماذا؟ لأن جماعة كبيرة من الناس يتبعونه بخلاف العلم المطلق المجرد فلا يطلق هذا إلا على رجل متبوع وممكن يكون بيصلي إمامه ممكن لا يكون إنما احنا ذكرنا هذا لبعاني معنى هذه الكلمة يقول الترتيب في قول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم هل بعين هذا الترتيب أن الأباء أقرب من الإبن؟ لا هو ليس كذلك ولكن سأتي للتنبيع هذا في شرح كتاب للأصول إن شاء الله تعالى